بخير الأسماء بسم الله الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو السميع العظيم بسم الله القضيب الأول الأذل الذي لا يتحول ولا تغيره الدمور والأعفار ولا يغيه حدث الليل والنهار. هو الذي انشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل ان يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا وكمل به بيوان الانبياء وخدم سيدي ابو القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الوراء يا من اتيت الى الحياة مبشرة وبعثت فينا بالقرآن هادية وطلعت في الأكوان بذرة نييرة والله ما خلق الاله ولا براء بشر يرى كمحفد بين الوراء صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله يقول الحبيب المستقى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السخرة الكرام المررة وتنأخوة الإيمان والإسلام نحيا وإياكم بالتلاوة, بالتلاوة القرآنية المبارك يدلوها علينا ذلك العالم القرآني جزعين فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ بالتحاد لزعوة الدلوقتي الدلوقتي الدلوقتي العربي والموكب القاهرة نضع الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن استماع فليتفض المشكورة همم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 فلم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء نجعله ساكنا ثم جعلنا الشم ألم تر إلى ربك كيف ممد الظلة ولو شاء لجعلوا سكنا ثم ج mùa là gì la làm lời là đi وهو, وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, رحمته مِنَ السَّمَاءِ بََّ تزَم فَ الصوْ وَنُصنوسوو نحي به بل تدم ميتون ونسجهم مما خلقنا أنعم وأنا سياك بِلَّا إِلَّا رَبَّنَا رَحِيمٌ أَلَمْ نَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ لم تر إلى ربك كيف مدد ظل ولو أَلَمْ نَأْرِ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ فَعَلَ وَمَا ظَنَّ You ليس wag la لَكُمُ wala lako la Oh I will no <تصفيق> <تصفيق> أرسل الزياحة بشرا بين <دي> يدي رحمتك بشرا رحمتك و هو و و اینو! یه ولقد صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ ولو شئنا لبعثنا في كل أمة نذيرا فلا تطع وَهُوَ الَّذِي يُوَرِي الْبَحْرَ I <laughs> see. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نتبا وصفرا ولو شدنا لبعثنا في كل قضية نذيرا فلا تطع الكافرين وهو الذي برج البحرين خلق من الماء بشر فجعلهم نسبا ويعبدون, ويعبدون, ويعبدون من دون الله ما لا وَمَا أَبْضَلْنَاكَ إِلَّا مُبَحِرًا وَنَزِيرًا قُلْ مَا وعليه <تصفيق> من What the, what? What the what? Oh my fears that did oh وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي سبح بحمدك وكفى به بذنوب عباده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيها الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما فين ستي أيها ثم من دوال إذا قيل لهم السجد لرحمان قالوا ومروا رحمان أنا السجد لما تبارك الذي جول في الزماني تبارك الذي <تصفيق> هروجه وجعل فيها جراجا وقمرا منيرا وهو الذي الذين يبيتون لربهم سجدون الذين يبتون لربهم سجده وقت عام وعباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض والذين والله والله والله والله يبيتون لربهم جم صدق والذين يبيتون لربهم جم صدق أو... والذين يبيتون ربي صدق جدار وقيامه والذين يقومون ربنا صلِّ عنا عذاب جهنم بعيد The Quran, was... <laughs> والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك طواب لذين لا يدعون مع الله إله ولا يقتلون النبضة التي حفظ وَمَا اللَّهُ إِلَّا فِي الْعُلَا وَلَا يَذُلُّ وَلَا يَنْمُو عَلَانِقَ يَهْفَظُ مَنْ يَوْمَ لَنْ نَسْأَلُهُ The الذين لا يدعون برب إلا إذا غرق ولا يقتلون النبي فت حَو وَمَ اللهَّ إَِّ ب حَ ولا يجبون والذين لا يدعون أن الله إلا يهاضر ولا أرود الله إلا بالحق ولا يسدود ومن يبعى الالك يحقق من يضعر له العذاب يوم القيامة Whoa, وَمَن آَبَا وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَإِنَّهُ يَتَّقِي نزیده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذين لا يشهدون الزور وإذا ضرب إلا وإذا ضرب من الذين إذا ذكروا That's, me. That's me. كذابتم فسوف يكون لزاما صدق الله لو لا تسجيل رب العالمين دزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المدري بلسان عراضي خبي وهكذا إخوتنا, إخوتنا إخوة الإمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاح علينا العالم القرآني صديدة القارئ الشيخ طه النعطاني أقارب, أقارب التحديد لزعوة في الجيون العربي, العربي والموقف, والموقف القاهرة فقالنا لكم هذا من إحدى وحدات الزعوة المحلية, المحلية والهدف الصارباء